ألمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أتُمِّدُونَنِ بِمَالٍ فَمَا أتاني الله خيرٌ مِمَّا أتكم بل أت بهديتكم تفرحون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 استيمى بعرشها قبل أي تولي مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مما قامك عبدي عليه لقوي أميد.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 bi liyabluwa ni ashkuru am akfur wa man inna ma yashkuru li nafsihi wa inna rabbi ghaniyun karim qala an يرون لها عرشها منظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل لها كذا عرشك قالت كانه هو وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَدْخُلِ الصَّرْحِ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير